شاهدون الآن برنامج النبلاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنين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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجينة يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وعبد الرزاق قد له كتاب المصنف ده مطبوع في إحداشر مجلدة وهو من أمتع الكتب وأفضلها وأكثرها يعني أدلة فيما تعلق بآثار الصحابة في الفقه في الفقه وهي طبعا الجزء الأخير خالص كتاب الجامع لمعمر برضو ده مليان كلام جميل قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم قال ما لعنى ابن عمر خادما قط إلا واحدا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 أو تلعن العموم دون أن تخص ملعونا بعينه لذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة ها؟ من اعتقاد أهل السنة والجماعة ألا نلعن معينا إنما إذا متوقفت تلعن الجنس الجنس زي مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء فقال لهو كسيات عريات وأصولنا كاسمة البخت المائلة قال إلعنوهن فإنهن ملعونات طيب أنا أجي جنب واحدة متبرجة وقول لها لعناك الله لا هذا لا يجوز أهي عاصية النعم لكن اللعن معناه الطرد من الرحمة وأنت لا تدري بما يختم لهذه المتبرجة يا ما نساء كنا متبرجات ويا ما نساء كن ساقطات في قعر الفاحشة ثم تاب الله عز وجل عليهن ربما واحدة من النساء دول أو واحد من الرجال دول اللي هم فعلوا الفاحشة بس إحنا بنتكلم في النساء عشان إلا عنوهن فإنهن ملعنات. ممكن تسبق أجل العلماء ما فيش حد عاد دي ممكن تتوب توبة النصوحة تضع الذنب في أمام عينها وهي تخشاه وكل يوم عملة تشتغل وتجد في العمل عشان تتوب عشان يغفر لها هذا الذنب فلا تزال كل يوم في ازدياد في ازدياد في ازدياد حتى تلقى الله عز وجل في ازدياد لا فيش حد عارف فانت لما تيجي تلعن واحدة متبرجة أو واحدة عاصية تلعنها بعينها أنت الخواتيم ليست بيدك الخواتيم بيد الله فقد يجتبيها الله عز وجل قد يتوب عليها أنت ما تعرفش وممكن هذا اللاعن يضل هو اللي يضل ويموت على الضلال يموت على الفصق يموت على الكفر يموت على أي حاجة يموت على المعصية حتى هو يفعلها عشان كده ما ينفعش حد يلعن معين طيب لما لأي واحدة متبرجة مثلا واحد عايز يطبق الحديث آه ممكن يقول لعن الله المتبرجات بس كده ماهو ده منصوص الحديث إلعنوهن إنهن ملعنات لكن ماقولش ما لعنة الله على فلانة أو أروح لها وقول لها لعنة الله عليك كله هذا إيه ممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر أي شارب فلم يصلت اللعنة على معين ولعن الله الواصلة والموصولة ولعن الله الواشمة والمتشمة ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من انتسب إلى غير مواليه آه نلعن, آه نلعن من فعل هذا هكذا على العموم لكن لا نلعن على التعيين إلا من عينه الله ورسوله ومن توقف عن لعن هؤلاء أو عن تكفير هؤلاء يصير مثلهم إذا كان عاقلا وإذا كان يعلم أن هذا الخطاب من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فلي يجي يقول مثلا أنني لا ألعن ولا أكفر أبا لهب دايب أكفر زي على طول لأن النص قطعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم كأبي جهل وعدبة ابن ربيع شهد ابن ربيع وولئة الصناديد نحن نقطع أن هؤلاء كفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم بأسمائهم خيب أنا عندي, عندي هذا الضابط الذي ذكرته ابن عمر رضي الله عنه ما لعن خادما قط إلا مرة واحد لعن فيها خادما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 وقال مالي فيه من الأجر مثل هذه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكا أو ضربته أو ضربه فكفتارته عطقه يقول ما فيه مثل هذه من الأجر ليه عايز يريد أن يقول أنا لا أستوي في الأجر مع من تبرع فاعتق مملوكه تبرعا ده ياخد اجر انما لانني لطمته فدي كفاره لما فعلت كفاره ما لكش اجر كفايه ان الذنب عليك ادي معنى قول ابن عمر ان ليس لي فيه من الاجر مثل هذا قال رجل لابن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم فغضب وقال إني لأحسبك عراقيا وما يدريك على ما أغلق بابي سبحان الله هذا الرجل يقول لابن عمر يعني لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم فينكر عليه ابن عمر إنكارا شديدا وهو يقول له وما يدريك على ما أغلق بابي وانت عارف لما أنا ببأى الواحد بأعمل إيه أممكن إنسان يطلع إلى الناس ويتجمل بإنسان فاضل بإنسان عاقل وينطقوا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 دايما ضحوك وبشوش وما فيش اطلاق اي مشاكل يدخل البيت المرأة العرفة تكلمه والعيال خايفين منه مش حد يعرف يقول ثلاث كلمات لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله بيطلع للناس يتجمل برة وجوه الله المستعان وفي بعض الناس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 تصير هباء منثورة ليه طب دول بيقوموا الليل يأخذون من الليل ما تأخذون وبر ما شاء الله أين لماذا ضاعت حسنتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لذا أي إنسان عليه أن يصلح سريرته لأن أي بني آدم له سريرة يظهرها الله على وجهه وإن بالغ في إخفائها تلاقي من قوت من القلوب ما عملش حاجة في الناس بس مكروه يا أخي الناس ما بتحبوش على وش أتيل بينك وبين جفوة مع أنه صوام قوام يا إسمع القرآن نعيض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 وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري فالنا والوليد هم عباد الله في الزمن المجيد أسيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري and now